الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا, عوجا اولئك في ضلال بعيد أولئك في ضلال